والالْمُرسَاتِ عُّرفَ فَعَاصِفاتِ عصفَ وأ شاتِشرر فَفَارقاتِ فرَق فَمُ القاتِ ذِكرى عذرًا أَُْ الذر إِ ما تُعددونَ لَاقِع فإذًا النُج مقومُِسَة وَإذا السَّم أفُجَتْ وَإذاَا الجبال نُصفَة وَإذاَا الرّسُ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 يومئذ للمكذبين الم ن جعل الارض كفاتا احيا او واماتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفراتا ويل يومئذ للمكذبين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 وَنَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُلْ أَتَمَتَّعُونَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ